ما بدري قلت لي واشتحر ذابت نجوم الليل من جمر لها mad badri qult li w ذابت نجوم الليل ذابت نجوم الليل ذابت نجوم الليل الليل الليل الليل الليل ذابت نجوم من جمرلات ما عاد بدري يا ويلي تدري العمر مره سرقت سنين مننا كيف لحظات ما عاد ادري قلت لي استحرى وبت نجوم الليل من جمر الاناحت ما عاد بدري تدري العمر مره فرقت سنيننا مننا كيف لحظات فرقت